استوى أقيم الصحف مع تدين سو الصحف تسد الخلل أتم الصف الأول في الأول الله أكبر.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 غير المغضوب عليهم ولا الضانين أمين ألف ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ أَم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَنَهُمْ يَهْدُون ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى العرش ما لكم يا دوني ونجم ولا شفيء أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ يُدَبِّرُ الْهَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إلَى الْأَرْضِ تُمَّ يَأْرُجُهُ لَيْهِ فِي يُومٍ كَانَ بِقُدَارِهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعْلَمُونَ ذَلِكَ عَارِفُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرُّوحِ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 وقالوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إلى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجئنا نعما صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الإنة والناس الجمعين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 تتجافى جنوبهم عن المضاج يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومن رزقناهم يُطفئون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة ينزل جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَا كَانَ مَسِقًا لا يستأون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنة المؤونز لما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمؤوهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لمن تُعد بالنار الذي تُعد به تكذبون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 ويقولون متى هذا الفش إن كنتم صادقين قل يوم الفش لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأحرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون